بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتذر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر ولا تمن تستكثر ولربك فاصفر فإذا نقر في الناحور يوم عسير على الكافرين غير يسير ترني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أذيرا ألا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نرر ثم عبس وبسر ثم أدبغ واستكبر فقال إن هذا إلا سحر مختر إن هذا إلا قول البشر تأسليه سقر فما أدواك ما سقر لا تبهي ولا تأر تواحة للبشر عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أنتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهتي من يشاء وما جنود ربك إلا هود وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسقر إنها لإحتمي كبر نذيرا للبشر من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسب الضهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلطكم في سقر قَوَلَمَّ نُؤْمِرِ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُنْ قَائِمِي الْمِسْكِينِ وَقُمَّ مَا نَقُوضُ عَنِ الْقَضِيِّ وَقُمَّ مَا نَكذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ أَتَّى أَسَانَا لِيَقْضِي شفاعة الشافيين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة قرد من قسرة فليريد كل مرء منهم أن يكتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة لئن انه تذكر ثم شأ مكرا وما يذكرون الا ان اكر الله هو اهل التقوى واهل المروءه